بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهر الله عليه عرف معظه وأعرض عن بعض فلما لبأها به قالت من أنبأك هذا؟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 فسكم وأهلكم نارا قو أنفسكم وأهلكم نارا وقود الناس والحجارا عليها ملاك غلاشداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تظلمون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ, جنات تَجْلِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْنَارِ يَوْمَ لَا يُخْزِلْ لَهُ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَابًا لَعِيدِهِمْ وَبِعِيمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنن وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفوا امرأة نوح وامرأة روت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهما فلم يغنيا عن عنهما, عنهما من الله شيئا وقين دفلا النار مع الداخلين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 وصدقت بكلمات ربها وكتبي وكانت من القانطي.